ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد فهذا هو المجلس الأول من مجالس في هذه الرسالة المباركة كشف الكربة عن وصف حال أهل الغربة او في وصف حال أهل الغربة الحافظ العلامة ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى وطيب ثراه واليوم هو الاثنين الثامن من شهر جمادى الأولى لعام سنتين وثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الموافق الحادي عشر من شهر إبريل لعام 2011 نعم سيدنا وشيخنا ابو فرد عبد الرحمن بن سيدنا وشيخنا بما في الدين احمد بن رجل حمدي فسح الله في منتهي ونفع به الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا وارضا وكما ينبغي لبارك وجهه واعز جلاله وصل الله على سيدنا محمد وعلى سؤاله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طبعا ما قلنا في مقدمة النمعة ايضا نقول هنا واضح معي ان هذا ما يقوله ابن في نفسه انه ما يقوله الناس كانوا قديما كانوا يكتبون الكتب ثم يدفعونها الى النساء فكان الذي يكتب هذا هو الناس اللي هو يقوم الان مكانه موظف عامل الصف التصوير على الكمبيوتر او في المطابع او نحو ذلك هو اللي كان يقول هذا لا الامام نفسه قال خرنا وثمن سقيه من حديث أبي هريرة الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام وعريباً وساعود وعريباً كما بدأ طوبة للوربات من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وساعود غريباً كما بدأ خرنا وليوم أحمد ولمادة من حديث مسروق بن زيد في أثره قال يا رسول الله وملذ وربات قام للساعود من القبائل النزاع يعني الواحد بعد الواحد النزاع يعني الواحد بعد الواحد وهذا كان طريقة إسلام الصحابة في أول في الأمر أنه كان يأتي الواحد بعد الواحد فيسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الذي كان طفل الله وهذا هو الذي كان في بدء الأرض فالنزاع هو الواحد يخرج من القبيلة ويأتي الواحد الآخر أيضا من نفس القبيلة أو من قبيلة اخرى فيأتون هكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحرجوا من وعند وعند رب الله قال إلى وحرجوا الناس قال وقررت النبي من حديث كثير من عن عبد الله بن مثنى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الدين بدا غريبا ويرجع غليما فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس بعد امته من سنته وقررت الغرابيه من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث حينما يا رسول الله قال الذين يصلحون حين يفسد الناس وحرره أيضا من حديث ضمن رذعتهم من أحبه وقرر له الإمام أحمد من حديث سعد الآمن والقاصض عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديثه ذي يوم هذا في ورداء إلى لتسد المال وقرره الإمام أحمد والطور من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله, الله عليه وسلم قال ابن الله عليه وسلم قال عمر عبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طبوبة الأمر ورداء قلنا ومن الربا قال خوف الفايطون قليل في الناس قليل في الناس قليل في الناس طول كثير من يعصيه اكبر مما يوقعه وروى عن عبد الله بن عمرو مرفوعا وموقوفا في هذا الحديث قيل ومن الربان قال اتقوا هنا بدينهم اتبعوا الله تعالى ما عيش في عليه السلام فقاله صلى الله عليه وسلم مدى الإسلام عريبا يريد به أن الناس كانوا قبل فضعاته صلى الله عليه وسلم على طبالة عامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ألياض بن الذي تغضر مسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فنقتهم عرضهم وعجمهم إلا دقايا من اهل الكتاب فلما برمت النبي صلى الله عليه وسلم وزعى إلى الإسلام لم يسجد في أول الامر إلا الواحد من كل قبيله وكان الرثيب له قائدا من عشيره بي والقبيله يؤذى غايه الاذى وهو ووقافهم على ذلك لله عز وجل وكانوا يحمون في ذات الصطاع فيما نضربونه كل مسقط ويهربون بليلهم الى البلاد النائيه كما هاجروا لحركه مرتين ثم أجروا إلى المدينة وكان منهم من يعذبوا بالله وفيه من قتل فكانت داخلون في الاسلام حين إذن ثم ضر الإسلام بعد الإغراض الى المدينه وعجب وصار أهلهم الظاهرين كل الظهور ودخل الناس بعد ذلك في ريب إذناء أفواجا الله لهم الدين وأتم عليهم النعمه وجه النبي صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك نعم. طبعا في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال هذا الدين وأن أهل الأرض كانوا في جاهليه وعماء وضلال قبل مجيء الإسلام أو قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم في الصحيح إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم يعني غضب عليهم عربهم وعجمهم فيغضب على العرب والعجم إلا بقايا وفي رواية إلا غبر يعني بقايا من أهل الكتاب وهم الرهبان في صوامعهم وهؤلاء أو الأحبار في بيعهم وأماكن صلواتهم وما غضب الله عز وجل على أهل الأرض إذ ذاك إلا لمن تشر فيها من الكفر والجهل والشرك بالله عز وجل بل وخيم الظلام على الأرض وأهلها حتى طوى في طريقه كل شعاع أمل كان يتراء في الأفق من بعيد وصار الناس يتخبطون في العمى، فلا يعرفون شيئا ولا يعرفون لماذا خلقهم الله عز وجل ولا ما هي المهمة من حياتهم ولا يعرفون شيئا عن مستقبلهم بعد أن يموتوا فكانوا بمنزلة البهائم، إنما يحرص العبد على شهوة بطنه وفرجه ليس له هم إلا ذلك وكانوا يعبدون أهواء من شاء أن يعبد صنما عبده ومن شاء أن يعبد حجرا عبده ومن شاء أن يعبد, شجر أن يعبد شجرا عبده إلى آخر هذا وصار القوي يأكل الضعيف. وانتشر الفساد وخيم الشرك وباض وفرق في جنبات الأرض حتى صار الظلام حالكا كما قلت طوى في طريقه وسبيله أو في سيره كل شعاع أمل كان يبدو يتراءى في الأفق فلما آذن الله عز وجل لأهل الأرض بنعمة منه وفضل بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقوم بمهمة في غاية الضخامة رجل بمفرده سيقوم في وسط لا أقول أسرة لا أقول بلد أو حي أنت الآن إذا من الله عز وجل عليك بالالتزام قد يعجزك في البيت أخوك ولا تستطيع أن تحول قلبه من الضلال إلى الهدى أو تعجزك أختك أو أمك أو أبوك وقد تعيش معهم ثلاثين سنة وأنت أزل من اليتيم على مائلة اللئيم. كل من في البيت يكرهك وحاولت معهم بشتى ما تؤتاه من علم وحيلة فما تغير قلب واحد من هؤلاء وساروا عليك وربما طردوك من البيت فصارت مهمة أن تدعو أختك فتقتنع بكلامك وتهتدي من أشق المهمات وهذا أن أقوله على نطاق الأسرة فرد أو فردين أو ثلاث بل إن الأمر أعظم من ذلك قد يتزوج الإنسان ويكون ملتزما ويبتلى بزوجة غير ملتزمة أو العكس فيعجز أن يؤثر عليها أو تعجز هي أن تؤثر عليه وهما أحب الناس بعضهما إلى بعض أليس في قلب كل منهما رصيد من الحب؟ والموده يحمله على أن يسمع على الأقل كلام الآخر فما الذي أعجزه عن أن يستجلب قلبها أو تستجلب قلبه إلى الهدى تخيل لو وسعنا هذه الدائرة فخرجنا من نطاق الزوج وزوجته إلى نطاق أسرة ثم لو خرجنا من نطاق أسرة إلى نطاق حارة تعيش فيها أو نطاق حي أو نطاق بلد ثم ما بالك لو جاء رجل الآن ولم يخرج لا على صديق له ولا على أسره ولا على زوجه ولا على بلد انما خرج على أهل العالم كلهم وقال انكم على ضلال وأنا على حق وأنا رسول الله إليكم من الذي سيسمع له لا أحد لا أحد لا أحد يسمع له من الذي اصلا سيصدق هذا إذا كنت أنت الان تدعو بالقرآن والسنة ويكذبك الناس، ولا تستطيع ومعك الرصيد من القرآن والسنة لا تستطيع أن تؤثر في الناس، فاذا المهمة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في غاية المشقة، كانت في غاية المشقة، خيم الشرك وسبقت الكفر والضلال. الإسلام. وهذا معنى قوله بدأ الإسلام غريباً. بدأ غريبا لماذا بدأ غريبا لسق الكفر عليه ولماذا يعود غريبا لانتشار الجهاله وكسرة الضلاله يعود غريبا فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الإيمان بإله واحد تعجبوا واستغربوا نحن بعدما كنا نعبد عشرات الآلهة كان الواحد منا إذا استحسن حجرا عبده إذا استحسن غيره رماه هو عبد الذي استحسنه وكما في قصة حسين, ابن حسين, والد حسين عمران والد حسين حسين والد عمران بن حسين رضي الله عنهما قال كم إلها تعبد قال سبعه أفيأتي هذا ويقول لهم إنما هو إله واحد ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحد إلها واحدة أفبعدما كنا نعبد الله والعز ومناه وهبل وكل هؤلاء أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب فكانت الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبانة غريبة في وسط في وسط هؤلاء المشركين ثم لما بدأ يسمع من أراد الله له الهداية قال إنه لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة أبيه من بعده وكانوا يتزوجونها فتعجبوا فبدأ أو كانت الدعوة إلى العفة عن أن يتزوج الرجل أمه أو امرأة أبيه ممر غريبا مستهجلا عن عرف الناس بدأ الإسلام غريبا في هذا وكان الناس يتحكمون إلى الطواغيت إلى كبراء القبائل وإلى رؤساء العشائر فيحكمون بغير ما أنزل الله ظلما وعدوانا ويقتطعون الحق من أهله ويعطونه من ليس أهله وهذا كبير الحي وكلمته نافذة ومسموعة ولا يعترض معترض وهكذا فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليضع معاملاتهم وأقضياتهم وشرائهم وبيعهم وميراثهم ليضعه على نطاق الحكم الشرعي وبدأ الإسلام يدخل في محاكم هؤلاء تعجبوا تعجبوا وهكذا وصارت الدنيا فذا الإسلام يدب شيئا فشيئا فيدخل إلى حياتهم إلى زواجهم يدخل إلى طلاقهم كما قال تبارك وتعالى ويتكلم عن آيات الطلاق قال يا أيها يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن نواح والعدة إلى آخر الآيات وذكر من ضمن ما ذكر في آيات الطلاق قال ولا تتخذ آيات الله زوجة لماذا قال لأن الرجل كان في الجاهلية إنما كان يترك المرأة معلقه أو كان يطلقها ولا يريد أن يتزوجها غيره فلا يجرؤ أحد أن يتزوجها إلا إذا استأذن من هذا وكانوا يظاهرون ويعدون الظهار طلاقا كل ذلك كانوا يفعلونه بدون قيد ولا ضابط ولا رابط فبدأ الإسلام يدخل شيئا فشيئا فبدأ غريبا, بدأ غريبا ثم يرجع مرة أخرى وينسحب الإسلام شيئا فشيئا فيخرج المنافق ويقول خلاص لم يعد لم تعد هذه الأيام أيام أن نحكم الشريعة الشريعة كانت يعني تحكم بها حفنة من رعاه الغنم أو الشريعة لا تصلح إلا لقوانين الصحراء وقوانين الجبال أما لتقدم القرن العشرين أو الواحد والعشرين فلا تصلح الشريعة فلا تصلح الشريعة فبدأ الإسلام يتقلص من محاكمنا فبدأت المحاكم تحكم بغير الإسلام بدأ الإسلام يتخلص في بيوتنا بدلا من أن كانت المرأة تخرج محتشمة متحجبة مغطاة صارت المرأة تخرج عاريه بدأ الإسلام ينسحب من أخلاقنا بدلا من أن كان الإنسان يحافظ على الصلاة يخاف يحسن الجوار يغض بصره يفعل إلى آخره صار يتفلك من كل هذا لكثرة الجهاله وانتشار الضلاله. هكذا بدأ الإسلام وهكذا يرجع يعني بدأ غريبا لسبق الكفرة ثم يعود غريبا لانتشار الجهل شيئا فشيئا حتى يصير الداعي إلى السنة غريبا بين الناس يعني تشتد الغربة شيئا فشيئا ويزداد غياب, غياب الأحكام الشرعية في البيوت في الشوارع في الأسواق في المعاملات في المحاكم، في الأنكحة في الطلاق في كل هذا تغيب الحدود والأحكام الشرعية تغيب عن الناس في حياتهم حتى يصير الداعي إلى هذا مستنكر عند الناس كلما دعا قالوا جاء بدين جديد ما سمعنا بهذا في آبائنا ما سمعنا هذا نحن ولا آباؤنا وهذا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيبدأ الإسلام يرجع إلى غربته الأولى مرة أخرى بسبب انتشار الجهل أي جهل الناس وإعراضهم بدأ هكذا الإسلام وبدأ حملة الإسلام الاول في أشد أنواع الغربة التي عانوها رضوان الله عليهم وهي رحلة الصراع بين الحق والباطل لما بعث الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم جعل الواحد بعد الواحد ياتيه نزاع من القبائل كما قال أبو زر رضي الله عنه كما في الصحيح لما جلس لأنيس أخيه وقال إنه بلغني أنه ظهر بمكة رجل يقال أو يقول إنه نبي فذهب فأتني بخبره فزوده جرابا من طمر وسقاء من ماء ثم انطلق إليه فما هو إلا ريثما رجل قال ما ورائك قال وجدت رجلا يدعو إلى مكارم الأخلاق قال يعني كلاما مجملها هكذا قال ما أغنيت شيئا ثم قال تزودت جرابا من طمر وسقاء من ماء ثم نزلت في في قصة طويلة ذكرها البخاري في الصحيح فجاء أبو زر وأسلم وآمن بين إذن رسول الله فقال النبي يا أبو زر ألحق بقومك يعني بقاءك عندنا هنا بقاءك عندنا هنا حمل وعبء علينا نحن الآن في حالة خطر ما نستطيع أن نجهر ولا أن نجاهر بمعتقداتنا ولا بديننا ولا بشعائر عقيدتنا وديننا فوجودك الآن عبء وخطر علينا يمثل خطر علينا فالحق بقومك فإذا سمعت بظهوري فالحق بي فكان الصحابة ياتون الواحد بعد الواحد ولما بدأت رائحة الإسلام تشم في مكه وأن هناك دين وأن هناك دينا وأن هناك بعض الناس بدأ ينظر ويلتفت أو يدخل في هذا الدين أو نفسه أن يدخل في هذا الدين سارت سائرة قريش، وقابوا وشدوا مئزرهم وتواصوا فيما بينهم وساموا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سوء العذاب ونال الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هؤلاء المشركين المجرمين ما تنصدع له الجبال الراسيات ما تنصدع له الجبال الراسيات فقتل منهم من قتل وعمي منهم من عمي تحت صياط التعذيب وأصيب منهم من أصيب فهذا فرحة ابن ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه تشل يده في سبيل الله في غزوة أحد وهذا بلال أو خباب ابن الأرط رضي الله عنه كما في الصحيحين يقول بينما أنا جالس في مجلس عمر رضي الله عنه فقال عمر والله ما أحد أحق بهذا المكان أي منصب الخلافة من بلال رضي الله عن بلال وبلال معروف عذابه وقصته وماذا كان يفعل به رضي الله تعالى عنه وكيف كانوا يعزبونه يعني كانوا تحرون وقت الحر وأنت مهما نصف لك حرارة هذه الأماكن لا تستطيع أن تتخيل ذلك إلا إذا ذهبت إليه لا تستطيع أن تتخيل ذلك إلا إذا ذهبت إلى هناك يعني الساعة العاشرة صباحا أنا لا أقول الشخور ولا أقول الأرض لو عندك خزان على سطح البيت لا تستطيع ولو كنت من كنت أن تغسل من الماء النازل من خزان ساعة عشر صباحا ينزل الماء قريب من درجة الغليان وهو ماء فكيف بالصخور فكيف بالرمال كيف كان يعني؟ كيف كان يصبر بلال رضي الله عنه فقال ما أحد أحق بهذا المنصب من بلال رضي الله تعالى عنه فقال خباب ولما لما يكون أحق بهذا المنصب مني والله يا أمير المؤمنين لقد أخذوني فجردوني من سيابي وسلقوني في النار يعني مش حطوا على الصخرة لا أشعل له الجمر ووضعوه على الجمر يعني كأنهم يشون سمك أو يشون لحم والله ما أطفأ النار إلا ودك ظهري يعني الدهن يسيح يسيل من ظهره هذا الذي أطفأ النار ثم كشف خباب رضي الله تعالى عنه عن ظهره العمر فإذا فيه برص أي فيه بهاب بسبب العذاب الذي كان يناله وسمية وعمار ووالد عمار رضي الله تعالى عنهم وكل هؤلاء هذه هي طبيعة الصراع بين الحق والباطل وهذه هي طبيعة هذا الطريق لأن كثيرا من شبابنا اليوم يظن جهلا بطبيعة هذا الطريق أنه بمجرد إذا التحى أو إذا تسمت بسمت اهل الصلاح ينتظر إكرام الناس له يتأكر بدينه إذا أراد أن ينزل سوقا يريد أن يكرمه الناس لأجل التزام إذا تعامل مع الناس يطمع أن يكرمه الناس لأجل لحيته وإذا نظر إليه أحد بنظرة مهانة أو إهانة أو بتنقص أو إلى آخره قامت الدنيا ولم تقعد هذا الطريق طبيعته وكذا حتى قال بعض الدعاه إلى الله لولا هذه العقبات في طريقنا لشككنا في صحة الانتساب إليه طريق الناح فيه نوح عليه السلام ناح فيه نوح عليه السلام وأذي فيه موسى صلى الله عليه وسلم وألقي في النار إبراهيم صلوات الله وسلام عليه بل وقتل يحيى وزكريا عليهما السلام وهكذا هذه طبيعة هذا الطريق وأصحاب الرس الذين قاتلوا نبيهم ودفنوه في الرس أي دفنوهم في البئر إلى آخر هذا إذا كان هذا يفعل مع الأنبياء إذا كان هذا يفعل مع المرسلين صلوات الله وسلامه عليه يعني يتواصق قوم نوح على نوح بعدم الإيمان برسالته ويقتل صاحب الرس ويدفن في البئر ويلقى إبراهيم وهو إمام الموحدين في النار ويؤذى موسى في الله ويقطع زكريا نصفين وتقطع رأس يحيى وتهدى إلى امرأة الفاجرة ويضرب ويوضع السل القذر الوسف على ظهر رسول الله وهو يصلي ويضرب أبو بكر الصديق بالنعال أي بالحذاء على وجهه حتى تنطمص معالم وجهه فلا تضرع معالمه كل هذا يفعل بهؤلاء فمن ظن أنه إذا سلك الطريق إلى الله أنه سيجد هذا الطريق مفروشا بالورود أنه سيجد هذا الطريق أن الناس يقفون له على جانبي هذا الطريق صفين ليضربون له السلام ويعطونه التعظيم والتحية فهذا جاهل بطبيعة هذا الطريق جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني والله لا أحبك قال فأعد للفقر تجفافا يعني تهيئ للبلاء تهيئ للبلاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعظم الناس بلاء الانبياء ثم الامسل فالامسل اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامسل فالامسل يبتلى الرجل على قدر دينه فاذا كان في دينه صلابه شدد عليه في البلاء واذا كان يعني دينه دينه يعني دون ذلك خفف عليه كفف عليه، فانما يكون بلاء الرجل على قدر دينه وايمانه بالله تبارك وتعالى فاذا اشتد البلاء بالرجل فليعلم أن ذلك من أمرات قوة الإيمان في قلبه وما من كريم إلا يهان ما من كريم إلا يهان إلا يهان من أهل الباطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كث مراه الإمام وأحمد وغيره وحسنه والحاجم وحسنه وفق الزاري قال إذا مشت أمة المطيع إذا مشت أمة المطيع وخدمها أبناء الملوك أبناء فارس والروم سلط شرارها على خيارها سلط شرارها على خيارها فاقتضت حكمة الله عز وجل أن يسلط الظلام على النور أن يسلط الشرك على التوحيد أن يسلط الباطل على الحق أن يسلط الشر على الخير كل ذلك لماذا؟ ليخرج الصبح ناصرا من سواد الليل لينقى الصف فإنه كلما كثر الصف وكلما كثر العدد كلما دخل فيه الغبش كلما دخل فيه الغبش كلما كسر العدد عدد الداخلين في المنهج كلما كسر فيه الغبش ووقع فيه الخلل ولذلك أن تتجد الرعيل الأول وإن كان الصحابة لا غبش فيهم ولا, ولا, ولا دخل عندهم لكن الصحابة الرعيل الأول الذين آمنوا أيام دار الأرقم لا يختلف إثنان على فضلهم وسبقهم ومكانتهم في الإسلام على من جاء بعدهم بل هذا نص كلام ربنا جل وعلا في سورة الحديد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى يعني وإن كانوا كل في الجنة لكن يتفاضلون فيما بينهم فهؤلاء الصحابة الذين لما بعس النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا يتبعونه الواحد بعد الواحد فلما علم بهم نالهم من العذاب ما تنصدع له الجباب الراسيات وفي مسند الإمام أحمد بن سنة الحسن أن أم عبد الله, أو أن أبا عبد الله بن حسمة لما أراد أن يهاجر بامراته إلى الحبشة قال فأخرجها إلى خارج مكة ثم رجع إلى البيت ياتي ببقية المتاع فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان مشركا إزاكا فقال لها إلى أين يا أم عبد الله قالت لقد قهرتمون وأزللتمونا نريد أن نهاجر لقد قهرتمونا وأزللتمونا نريد أن نهاجر ولما جاء عمر بن سالم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لهم إني ناشد محمد حلف أبين وأبيه الأدلة قد كنتم قلدا وكنا ولدا إن قريشا أخلفوك الموعد وزعموا أن لست تدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا هم بيتون بالوثير هجدا هم قتلونا ركعا وسجدا هم قتلونا ركعا وسجدا فقال النبي كفى يا عمر لا نصرت إن لم أنصر عمر بن سالم فانال الصحابة من هؤلاء ما تنصدع له الجبال حتى كان بعضهم يهزي من شدة العذاب وكان بعضهم يفقد عقله من شدة العذاب بل قتل منهم من قتل فهذه السمية يطعمها الكافر بالله لتكون أول شهيدة تلقى الله عز وجل والهندية وزنيرة وهؤلاء كل هؤلاء الذين كانوا يمثلون الرعيل الأول في أيام مدرسة الأرقم ابن أبي الأرقم وهم يمثلون مرحلة من مراحل الصراع بين الحق والباطل فأي داخل لهذا الطريق إن تخيل أن طبيعة هذا الطريق أنه سيفرش له الأرض ستفرش له الأرض بالورود وسيقدم له الناس التعظيم والتحية فليورح نفسه, فليورح نفسه فإن طبيعة هذا الطريق إنما هي بلاء وابتلاء واختبار حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا يفتنون وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لهم شيئا لا يملك فكان يمر على ياسر وعلى ابنه عمار وعلى امه سمية وعلى بلال وعلى هؤلاء لما يرهم يعذبون عذابا تنصدع الجبال له وينفلق القلب والكبد له فكان يقول أنا لا أملك أنا لا أملك لكم شيئا صبرا صبرا, صبرا آل ياسر إنما موعدكم الجنة فما كان يملك لهم من الله عز وجل أي ما كان يملك لهم من وسائل الدفع عنهم أو وسائل كف الأذى عنهم ما كان يملك شيئا إلا أن يقول لهم يعني هذه طبيعة هذه الدعوة وهذه طبيعه هذا الطريق وهذا ما يفعل بمتبع الحق في كل زمان ومكان واعتبروا بأصحاب موسى واعتبروا بأصحاب الأنبياء من قبلكم اعتبروا بفلان وفلان اعتبروا بهؤلاء وما نالهم في ذات الله عز وجل وما صبروا به وما صبروا به فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبرهم ويسبتهم وهو لا يملك أن يدفع عنهم بل ولا يملك أن يدفع حتى عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة وكان هناك جزور جمل فذبح بالامس فقال بعضهم من منكم يعمد إلى سلى أي القذر والكرشة والأشهد إلى سلى جزور ال فلان فيمهله أي يمهل رسول الله حتى إذا سجد وضعه على كتفه أو على ظهره قال ابن مسعود فانبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط لعنه الله وجاء بالسلاف ووضعه على ظهر رسول الله يقول ابن مسعود فلو كان لي لو كان لي لرفعته من على ظهره لكنه ما له منع بل لما جاء ابو جهل فضرب ابن مسعود بالسيف فآطار اذنه ما كان له منع ان يدفع حتى عن نفسه فبكى لما رآه رسول الله بهذه الصورة يبكي من شدة الالم وقد ضربه الكافر بالله في اذنه فقطعها بكى رسول الله شفقة ورحمة على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهكذا نال الصحابة وهم أشرف هذه الأمة وهم أعلم هذه الأمة كما روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بسند حسن من حديث أبي عبد الرحمن أو من قول أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن الله, إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد صلى الله عليه وسلم إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وبتعسه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه فاختارهم لصحبة نبيه ونصرة دينه فعرفوا لهم فضلهم فإنهم كانوا عن نهد المستقيم وقال أيضا في مراه عبد البر أيضا من حسن قال من كان مستنن أي من كان مقتديا من أراد أن يجعل لنفسه أسوة ومثلا أعلى وقدوة في الخير فليتأسأ أي فليقتل بمن قد مات من هؤلاء الذين ماتوا فليتأسأ بمن قد مات لماذا نتأسى بالموتة ولا نتأسى بالأحياء قال لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة مهما بلغ علمه مهما على منصبه مهما على منصبه قد, قد يفتن نعم قد يفتن قد يخطئ بل قد يخطئ الخطأ الفاحش بل قد يترك الطريق جمله وهكذا وهذا لا يؤمن على الإنسان ما دام على خير الحياه فإذا مات وهو ملازم لهذا المنهج حتى لقي الله عز وجل هذا يتأثبه يقتل به صار في الخير إماما فمن كان متأسيا فليتأثب من قد مات أولئك أصحاب محمد ما هي أوصفهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقوامها هديا وأحسنها حالا قوم اختصهم أو اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه فعرفوا لهم فضهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم والصحابة عاشوا فترة من أحلك من أحلك فترات الدعوة ومن أصعب الفترات التي مرت بها الدعوة في تاريخ الإسلام كله نالهم من الأذى ما تنصدع له الجبال حتى صار الواحد غريبا حتى بين أهله بين أبيه وأمه بين امراته وولده كانوا غرباء حتى في بيوتين وصبروا واحتسبوا فيما نالهم في ذات الله تبارك وتعالى وكان النبي يثبتهم في ذلك كله حتى أتم الله عز وجل النعمة وأظهر هذا الدين وأراد الله عز وجل أن يأذن بفتح فجاء جاء الأمر بالهجرة وكانت الهجرة هي الفتح الأعظم فتح الأكبر أو من أعظم فتوحات الإسلام التي فتح الله بها على نبيه أن أذن الله عز وجل له بالهجرة بالمكة إلى المدينة وكل هذا يتدرج أو تتدرج الشريعة في هذه المراحل كلها وإلا فإن الله عز وجل قادر على أن ينصر دينه سبحانه وتعالى وعلى أن ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم ففي الصحيح أن جبريل لما رجع النبي من غزوة الطائف من رحلة الطائف كما في الصحيحين من حديث عائشة تقول يا رسول الله هل مر بك يوم كان أشد عليك من يوم أحد قال يا عائشة لقد لقيت من قومك يعني شيئا كثيرا وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة يوم عرضت نفسي على عبد ياليل بن عبد كلال إلى الإسلام فلم يجبني ويجبني الطائف قال فخرجت مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن المنازل أو قال بقرن السعالب وهو قرن المنازل مكان واحد قال على صوت في سحامة فإذا جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن الله قد سمع ما قلت لقومك وما أجابك به قومك ظل رسول الله في الطائف عشرة أيام يذهب كلما وجد بيوتا سال الناس بنو فلان بنو من هؤلاء يقولون بنو فلان من من زعيمهم من رئيسهم فيقولون فلان فاذهب اليه فاقرا عليه القران ويعرض عليه الإسلام فياخذ رسول الله فاصلا من الاستهزاء والسخريه والتنطع والتهكم والتندر عليه فيقول رسول الله اما اذ ابيتم أن تقبلوا ما عرضتوه عليكم فإني أريد منكم شيئا واحدا يقولون وما هو فيقول, فيقول لهم اكتموا عني ما كان بيني وبينكم بس أنا ما أريد منكم إلا هذا يعني اجعلوا ما دار بيننا الآن من حوار ورفض ورفضكم لهذه لقبول هذه الدعوة سرا بيني وبينكم فكان يقول والله ولا هذه ولا هذه ويغرون به السفهاء ويغرون به الغلمان وكانوا حتى دميت قدماه صلى الله عليه وآله وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أيام يدور في الطائف لا يؤويه أحد ولا يسمع منه أحد ولا يستجيب له أحد عشرة أيام فيخرج مهموما على وجهه فلم يستفق إلا بقرن المنازل فيقول جبريل إن الله قد سمع ما قلت لقومك وما أجابك به قومه فمر بما شئت هذا ملك الجبال لو شئت أن يطبق عليهم الأخشبين أي جبل مكة لفعل لفعل يعني كان الله يستطيع أن ينصر دينه من أول يوم من أول واهلة لكن لا بد أن تمشي الرساله في طبيعة الطريق الطبيعة التي أرادها الله عز وجل ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه ليرفع الله عز وجل درجة عباد كتب الله لهم منازل في الجنة لا تبلغها أعمالهم إنما يبلغهم الله هذه المنازل بالبلاء وكتب الله عز وجل لبعض الأفراد ولبعض الناس أماكن في النار إنما يبلغونها بمثل عنادهم وصدهم ومكابرتهم وكفرهم بالله وصدهم عن سبيل الله كثيرا هذه, هذه طبيعة الطريق ثم جاء التمكين جاء الأمر بالهجرة وكان هذا من أول فتح فتح الله عز وجل به على رسوله وعلى الصحابة هو المتنفس هو المتنفس الذي كان أن الصحابه من قديم كما قال خباب وقد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد وقد اشتمل بردا له عند الكعبة فقال يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا ألا, ألا تدعو لنا قال فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغضب وقال, وقال والله أو قال والذي نفسي بيده لقد كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فتحفر له الحفره يصفر له الحفره فيوضع في الحفره الى وسطه ثم يوضع المنشار على راسه فينشر ينشر بالمنشار حتى يشق نصفين ويسقط كل نصف في جهه ما يرده ذلك عن دينه يعني مش انت بس لا لا لست انت فقط بل اذيه الناس قبلك لك في هذا الطريق سلف لك في هذا الطريق قدوه لك في هذا الطريق سابقون مروا في هذا الطريق قبلك لست أنت أول من مشى في هذا الطريق مشى فيه الأنبياء أوذي فيه المرسلون أوذي فيه أصحاب الأنبياء والمرسلين في كل زمان وأصحاب الحق في كل زمان ومكان فقتل من قتل وأوذي في الله من أوذي حتى آنس الله من هؤلاء صدقا آنس الله من هؤلاء اقبالا انس الله عز وجل من هؤلاء سباتا لما حصل ذلك جاء الفرج جاء النصر جاء المتنفس جاء التمكين بالهجرة إلى المدينة وصار أو بدأ المسلمون يظهرون في المدينة شيئا فشيئا وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا بدأ الإسلام يظهر بدأت الإسلام كلمة يهابها اعداؤه بدأت الإسلام كلمة يهابها أعداؤه ظهر النفاق ظهر النفاق في المدينة لأن النفاق لا يظهر إلا في حالة عز الإسلام النفاق لا يظهر إلا في حالة عز الإسلام وقوته أنت لا يظهر لك منافقون إلا إذا كنت قويا سيدا أما إذا كنت مستضعفا مهينا زليلا لا يلتفت لك لماذا ينافقك الناس لماذا يخاف منك الناس لا يخاف منك أحد ولا ينافقك أحد إنما تنافق لمنصبك تنافق لمكانتك فلما عز الإسلام وانتصر ظهر المنافقون وظهور النفاق دليل على أن الإسلام عزيز وبخير بدأ الإسلام يعز بعد الهجرة وصارت لهم دولة وقوة وصار الناس يدخلون في دين الله أفواجه وأتم الله النعمة واكمل الدين وانتشر الاسلام في الجزيره بل وبدا النبي صلى الله عليه وسلم يرسل رسله بالكتب والرسائل الى الملوك فيخاطب كسرى ويخاطب قيصر ويخاطب ملوك اليمن ويخاطب ملوك الحبشه ويفعل ويفعل ويرسل الجيوش ويرسل الجيوش ويرسل ومكن الله لهم واعزه ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك مات رسول الله والأمر على ذلك أي على التمكين والمسلمون كلهم على كلمة واحدة على منهج واحد ما يعرفون ما يعرفون في المسألة قولين أبدا ما يعرف لا سيما في أصول المنهج في الاعتقاد الصحابه كلهم على كلمة على قلب رجل واحد على قلب رجل واحد اذا قال احدهم قال الله اصغى الكل قال رسول الله اصغى الكل إذا واعظ احدهم اصغى الكل الكل على كلمة واحدة ثم تأتي مرة أخرى سنة الله في الأمم سنة الله عز وجل في الأكوان وهو أن تدب, الفتن أن تدب الفتن إلى كل أمة قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم لما صلى الفجر وعلم الصحابة بقدوم أبي عبيدة بمال من البحرين فتعرضوا بعد الصلاة إلى رسول الله فلما راهم تبسم وقال أظنكم سمعتم أن أبا عبيد تقدم بمال من البحرين قالوا أجل يا رسول الله قال أبشروا وأمنوا ما يسركم والله ما الفطره أخشى عليكم ولكني أخشى أن تفتح عليكم الدنيا أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم لما وقع هذا التمام ماذا بعد التمام إلا النقص هذه طبيعة في كل خير كما قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه يقول ابن مسعود وابن عباس قال كما دخلوا في دين الله أفواجه سيخرجون منه أفواجه سيخرجون منه أفواجه يعني ماذا بعد التمام إلا النقص ماذا بعد لا شيء إذا تم أمر بدى نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم ذا فسبح بحمد ربك واستغفره يعني يا محمد ماذا أن الله بلغ رسالته وأتم نعمته واكمل دينه وفتح عليك مكه وصارت مكه دار إسلام ومكن لدينك وشريعتك في الجزيرة وفي البلاد العربية ما بقاؤك في الناس يا محمد تهيأ يا محمد للقاء ربك ولذلك بك العباس وبكى ابن مسعود أو بكى عمر رضي الله أو العباس وعمر رضي الله عن الجميع وقالوا إنها لما سأل النبي العباس قال إنها نفسك نوعية إليك يا رسول الله إنها نفسك نوعية إليك فلا بد أن يقع هذا النقص فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم بدأت أعظم الفتن تقع في الأمة وهي فتنة الشبهات وفتنة الشهوات لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا فتح الله عليكم خزائن كسرى وقيصر قالوا نكون أفضل من هذا نكون احمد وأشكر إلى غير هذا لا أرضا في فقر في حارة من الفقر هتفتح الخزائن الخزائر هذا في سبيل الله قال أو غير ذلك لا قل غير قل كلام غير دي وإنت متخلم وتصبح مليونير مليار دير هتبنت أحسن من كده آبدا والله, آبد والله كما قال الشافعي رحمه الله قال لا يصرح لطلب العلم إلا مفلس إلا مفلس قالوا يا إمام ولا الغان المكفي قال ولا الغان المكفي تمام الغني هذا خلاص اعتاد ان هو عاوز كتب الكتب عنده مثال عنده السيارة عنده المشايخ عنده كله وولد مهيأ له عمل له كل حاجة وهو أفشن الناس ها لا يصبح لهذا ولا يصبح هذا طلب العلم كما قال الشافعي لا يصبح الطلب العلم إلا مفلس قال ولا الغني قال ولا الغني ولذلك قال رسول الله أو غير ذلك قولوا كلام غير هذا كلام ها تتبعضون وتتحسدون وتتدابرون وتتقاطع كل هذا لماذا على الدنيا, على الدنيا ولذلك لما فتحت هذه البلاد لما فتحت البلاد هذه ها على الصحابه كثير من الصحابه بكى بكى لما قدم لابي ذر رضي الله عنه اظن نعم خبزا رقاقا لما قدم خبز عش لين بس حافع تمام خبز طري لما راه بكى وقال مات رسول الله ولم ير مثل هذا ولما قدم لابي هريره لحم مشوي، لما راه بكى وقال ما رأى رسول الله ذلك ولما قدم لابي عبد الرحمن لعبد الرحمن بن عوف طعام هني طعام طيب لما قدم له الطعام ونظر إليه بكى وتذكر مصعب ابن عمير وقال مصعب لاحق بربه ولم ياخذ من أجره شيئا وظل يبكي حتى رفع الطعام ولم يأكل منه شيئا ولم يأكل منه شيئا الصحابة لما فتحت البلاد دي بكى الصحابة قالوا وكانوا يسالوا لماذا تبكي وقد اعز الله الاسلام وفتح علينا هذه البلاد وملكنا رقاب هؤلاء فكانوا يذكرون هذا الذي وعد به او اخبر به رسول الله من اننا اذا فتح علينا ذلك سيقع التنافس على الدنيا سيقع الاختلاف في الدين ستقع اعظم فتنتين في حياه البشر وهما فتنه الشبهات او فتنه الشهوات اولا ثم فتنه الشبهات وهاتان اخطر ما يخاف على المرء دنيا ودين أخطر ما يخاف على الإنسان في حياته فتنة الشهوة وفتنة الشبهه وهذا ما نتكلم عنه بتفصيل في اللقاء القادم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا